يغسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم, ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا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 ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا ً فجاجا قال نوح الرب ّ انهم عصوني واتبعوا وَاتَّبَعُوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا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 وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا تبارى